وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت حتى قال رب الْمَوْتُ لعلي رَبِّ صالحا قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ أَعْمَلُ صَالِحًا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها هو ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فأما من ثقلت موازينه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 تلفح وجوههم النار، تلفح, وجوههم النار، تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون. ألم تكن آياتي تطلع عليكم؟ ألم تكن آيات؟ أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي عَلَيْكُمْ أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تتلى عَلَيْكُمْ فكنتم بِهَا تكذبون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 إنه كان فريق من عباد يقولون يقولون ربنا أمنا فاغفر لنا, فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين فاتخذتمهم سخريا حتى وكنكم بكري وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صبر انهم هم الفائذون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 ولא بثم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا, أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعال الله فتعال الله الملك الحق لا إله إلا هو لا إله إلا هو ورب العرش الكريم وَمَن يَدْعُ مَع اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَجَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ